أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وَمْ يَحْسبونَ أنهُمّ يُحسنونَ صُ أُل كََّذينَ كَفَروا بيانتِ رَبّم وَلِقائِ فَحَبقَْْ عمالم فَلُ قمُ لَهُم يَومَ القِيامَةِ وَزْنَا ذَلِكَ جَزَُ جَهن النَّم بِمَا كَفَُوا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات كانت لهم, كانت لهم جنات الفردوس نزلا قالدين فيه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 يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنَّ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَا يَحْيَا خُذِ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 سنين بنشر ولم اكبغيا قالن كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا